أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ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 ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّ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 وَلََ شَ جَعلنَّ مِن كَُّ لائكَةَ فيِي الأررض يَخُلُفُون وَإِنهُ لعِلمُ للِساعةِ فَلاَا تَمْ تَرُ بِجَا وَتَّبِعون هذاَا سرَراتُم مُستَقم وَلَا يَصُدّكُم الشَّيْطان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 فَ اللهَّهُ رَبّ وَرَبّكُمْ فَابُدُ هذاَا صةُ مُستَقم فَخْتَلَفَ الْ الأأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِم فَوإلُ للَِّذينَ وَلَموا مِنْ عَذابهُ مِنْ أَلم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَإِن مُّلَاقُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْسِنُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هَٰذَا النَّصْرُ مِنَ اللَّهِ وَمَا بِهِ مِن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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ غَائِلَ أُولَئِكَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فسوف